وَاتَخَذُوا مِن دُونِهِ آلهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرَّاً وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَهُ وَلَا حَيَاتَهُ وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهَا دَاءٌ إِنَّهُ يَفْكُرُ إِفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ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 انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا, فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً إذا رأتهم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها سمعون لغة تغيض وزفيرا إذا رأتم مما كانوا بعيدين سمعوا سمعوا لا تغيضوا زفيرا وإذا ألقوا منها مكانها ضيقا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعو دعوه نالك ثبورا لا تدع اليوم ثبورا واحدة لا تدع اليوم ثبورا واحدة ودع ثبورا كثيرا. قل أذلك خير نزلا وقل أذلك خير أم جنة الخلد التي, التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا أذلك خير أم جنة الخلد التي, التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرها لهم فيها ما يشاءون خالدين لهم فيه لهم في ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسولا ويوم احشرهم وما يعبدون من اذن الا الله فيقول ا انتم اعظم انتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل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 يوم يرون الملائكة لا قشرا يومئذ للمجرمين. يوم يرون الملائكة لا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون محجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه فجعلناه هدا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل المنائك تنزيلا الملك يوم مأدِن الحق للرحمن، الملك يومئذ للرحمن الملك يوم الحق للرحمن كان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعظ الظالم على يدي ويوم يعظ الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا وينتا ليتني لم اتخذ ولانا انخلينا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني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 كذلك لنثبت بيه فؤادك وربتنه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم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 فَأَضَلَّنَا زُمرةً جَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا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 وإذا, وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوكَ إِلَٰهًا هُمُ الذُّلُّ وَنَحْنُ رَبُّكَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ اتَّخَذُونكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا يَاكَادُ لَيُظَنُّونَ عِنْدَ اللهِ حِينَةً لَّوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَرَوْنَ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ هُوَ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 ألم تر إلى ربك كيف مد الظلة ولو شاء ألجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلة ثم قبضناه إلينا قبض أي سرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا وأنه مسباتا وجعل النهار شرا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهرا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خنقنا أنعاما وأناسي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا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 وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فجعله نسبا, فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا إن ما شاء أن يتخذ إلى ربه سبيله وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكّل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام ثم سوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم استجدوا للرحمن وإذا قيل لهم استجدوا للرحمن قالوا قالوا وما الرحمن أن استجدوا لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي انشا تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا واجعل فيها وجعل فيها سراجا وقمرًا منيرًا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 مستقرا ومقاما والذين يقولون ربنا اصلف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما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 يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثمنا. مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا يُضَاعَفُ له الْعَذَابُ يُضَاعَفُ له الْعَذَابُ ويخرد فيهم مغنا مغنا يضاعف نعى العذاب يوم القيامة ويخرد فيهم مغنا ويخرد فيهم مغنا إلا ما تاب وأمن وعمل عملا صالحا إلا ما تاب وأمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وماتاب وعمل صالحة فإنّه يتوب فإنّه يتوب إلى الله فإنّه يتوب إلى الله متى؟ والذين لا يشهدون الزور. وإذا مروا بالنخ مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما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 يزعون الغرخ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وينظرون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنة مستقر ومقام قل ما قلنا بكم ربي لولا دعاؤكم قلنا يعدأكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكونون ظالمين